بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر أما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكره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 من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره 117. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره 114. فلينظر الإنسان إلى طعامه أَنَّ أنا صببنا الماء صبا 116. ثم شققنا الأرض شقا 117. فيها حبا وعنبا وقضبا 111. وزيتونا ونخلا 112. غلبا 113. وفاكهة وأبا 114. متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره أولئك هم الكفرة الفجرة